লি সরহ নিলি অলিউর শিও চদি কু আলি লিহ بِمَا উগসি لَهُمْ হুম শাবু মিহমে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 وَنُرَدّ على أَعقَابِنَا بَعدَ إهَ داَانَ اللهَّهُ كََّ لِتَّ وَدْ الشَّيافين كَلَّذِتَّ وَت الشَّيطينُ فيِيأَرِّ حَيرانَ لَهُ أأَصحابُ يَدُونَون قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واستقوه وهو الذي إليه تحشرون